ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون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 خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعض خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله بني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْبُهُ لَكُمْ وَلَا تَجْزُرُوا وَازِرًا تُزْرَ وزر أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا سَوَالَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من النَّارِ النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 والذين نجتنب الطاغوت ان يعبدوها وانا ابو الى الله له البشره فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والاولاء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 أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقول شعر جلود الذين يخشون ربهم ثم تبين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله, ذلك الله يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن وما له من هذا أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين نوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم الغذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد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 سلماً لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك بيت وَإِنَّهُمْ بيتون أم إِنَّكُمْ يوم الْقِيَامَةِ عند رب بكم تفتصمون فمن أغلو من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى والذي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 وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِمْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِنْتِقَابٍ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمَّ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُرُنُّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْنِ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 يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل علي عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للنبي انس بالخط فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجر مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون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 على علم بل هي فترة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابه سيئات ما كسبوا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 بكم من قبل أي يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرّت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.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 بلى قد جاءتك آياتي فكلبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين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 وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ولو في الصور فصعق من في السماوات ومن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 لا جهنم زورا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَا وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ليدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم قبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء